ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزا بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما في سدر مخبود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن 119. فجعلناهن أبكارا عرضا أترابا لأصحاب اليمين 110. ثلة من الأولين 111. وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم 114. محموم. لا حموم، لا بارده ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، وكانوا يصرعون على الحث العظيم، وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما، وكنا ترابا وعظاما أئنا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 فشاربون شربلهم هذا نزلهم يوم الدين هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أثرعتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون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 أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين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 فَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَن تُمْدِينُ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَن كُم تُكذِبُونَ فَلَوْلا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُونَ وَأَن تُمْحِينَ إِذِ تَظْنُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إلَيْهِمْ إِن كُمْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَو مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين 125. إن كان من المقربين 126. فروح وريحان وجنة نعيم 127. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين